الحمد لله رب العالمين صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل أ خ و ة فقد ثبت في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه و سلم كان جالسا يوما في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه و سلم ينظر إ ل ي ه و يرقبه في صلاته فاستعجل الرجل في صلاته أ ش د الاستعجال لما انتهى جا الى النبي صلى الله عليه و سلم فسلم عليه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم بعد أ ن رد عليه السلام ارجع فصل ف إ ن ك لم تصل رجع الرجل و صلى ركعتين بنفس ا ل ط ر ي ق ة نفس ا ل ه ي ئ ة نفس ا ل س ر ع ة نفس الاستعجال ثم جاء م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام ارجع فصلى ف إ ن ك لم تصل فرجع الرجل ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة فصلى بنفس ا ل ط ر ي ق ة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث الثالثة هذه ا ل م ق و ل ة ارجع فصلى ف إ ن ك لم تصل هذا الرجل ايها ا ل ا خ و ة يعني ح ق ي ق ة قام وكبر و ق ر أ وركع ورفع وسجد وجلس وسلم يعني ص ل ا ة ب ا ل ه ي ئ ة ا ل ع ا م ة ص ل ا ة ظاهرها ا ل ص ح ة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل ي ف إ ن ك لم تصل يعني ترى صلاتك هذه ما هي م ق ب و ل ة هذه ما هي ص ل ا ة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايها ا ل ا خ و ة ما جامل هذا الرجل ما قاله الله تعالى هذه نقبل منك المره ة ذ ه نقبل م ن ك ا ل ص ل ا ة ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة لا افعل كذا افعل كذا عندك خ ط أ كذا و كذا أ ب د ا و إ ن م ا قال له ب ا ل ع ب ا ر ة ا ل و ا ض ح ة ا ل ص ر ي ح ة ا ل ص ح ي ح ة ارجع فصل ف إ ن ك لم تصل أ ن ا قولي ي ه ا ا ل ا خ و ة كثير من المصلين بدون م ب ا ل غ ة يستحق أ ن يقال له ارجع فصل ف إ ن ك لم تصل والسبب ي و ر خ ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر هذا الرجل ب ا ع ا د ة ا ل ص ل ا ة ثلاث مرات ثم بعد ذلك علم كما س ي أ ت ي ب إ ذ ن الله أ ن ه أ خ ل بركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة وهو من أ ع ظ م أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ما هذا الركن ا ل ط م أ ن ن ي ة ا ل ط م أ ن ي ن ة ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة أ ه ل العلم أ خ ذ و ا من هذا الحديث أ ن ا ل ط م أ ن ي ن ة ركن ا ل إ ن س ا ن ما يستعجل في صلاته لا بد أ ن يهدا يتريث في صلاته ولذا ايها ا ل أ خ و ة يعني ا ل ل ي ا ل آ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وتمعنوا في هذا خذوا مني هذه ا ل ك ل م ة وان تنظر ا ل آ ن وان ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن من س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة إ ل ى الناس انا أ ت ح د ى واحد يجيب لي ا ل آ ن آ ي ة في ا ل ق ر آ ن فيها لفظ ا ل ص ل ا ة مطلق ما معنى مطلق يعني صلوا يصلون صلوا أ ب د ا ما فيه أ ي آ ي ة تتعلق في ا ل ص ل ا ة في ا ل ق ر آ ن م ق ي د ة بلفظ لفظ ماذا يقيم ا ل ص ل ا ة أ ق ا م ا ل ص ل ا ة يقيمون ا ل ص ل ا ة وهكذا م ق ي د ة بهذا اللفظ لا بد من إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة وش معنى إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة يعني تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ت أ ت ي ب ا ل ص ل ا ة ق ا ئ م ة كما شرع الله عز وجل بشروطها و أ ر ك ا ن ه ا وواجباتها و إ ن حصل السنن فهو أ ع ظ م هذا ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة يعني يا اخوان أ و ل ل ف ظ ة في ا ل ق ر آ ن أ و ل ل ف ظ ة ل ف ظ ة ا ل ص ل ا ة في ا ل ق ر آ ن في ب د ا ي ة س و ر ة ا ل ب ق ر ة الم ف لا ي م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني لاحظ يا اخوان الواحد ي ق ر أ هدى للمتقين أ ص ا ل الله عز وجل ان ي ج ع ل ن واياكم من هؤلاء المتقون يعني الواحد يقول طيب يا أ خ ي و ش صفات هؤلاء المتقون علشان الواحد يتحلى بها يكون من هؤلاء الذين اتقوا الله عزوجل هدى للمتقين ثم الله عزوجل يذكر صفات هؤلاء المتق أ ك م ل و ا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ماذا ويقيمون ا ل ص ل ا ة ما قالوا يؤمنون بالغيب ويصلون لا ا ل ق ض ي ة ما هي بس ركوع وسجود وانحناء ورفع أ ب د ا يؤمنون بالغيب ويقيموا ا ل ص ل ا ة في ص و ر ة ا ل ب ي ن ة وما اميرو ا إ ل ا ليعبدو الله ا مخلصين له ا ل دين حنفا اكملوا ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم ة في س و ر ة العنكبوت اتلو ما أ ُ و ح ي اليك من الكتاب اكملوا واقم الصلاه إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر لاحظوا يا اخوان الله عز وجل أ خ ب ر ان ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر والله يا اخوان ي في واقعنا احنا ما نجد هذا الكلام أ ب د ا الواحد يصلي مع المسلمين ويخرج من المسجد ويسمع حرام وينظر إ ل ى حرام ويتعاطى حرام صح ولا من صحيح هذا الواقع طيب وين تنهى عن الفحشاء والمنكر الله عز وجل يقول تنهى عن الفحشاء والمنكر ل أ ن ن ا ما حققنا اقام ا ل ص ل ا ة اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة المقامه كما شرع الله عز وجل كما صلى النبي ص ل عليه وسلم والله هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر في س و ر ة المؤمنون والتي افتتتح الله عز وجل بالتحقيق قد أ ف ل ح المؤمنون وعد من الله عز وجل بالفلاح المطلق قد أ ف ل ح المؤمنون ثم يذكر الله عز وجل هذه الصفات التي تجعلك من هؤلاء الذين نالوا هذا الفلاح قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إ ذ ا لا بد ايها الاخوه لا بد من إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ا ل ط م ا ن ي ن في ا ل ص ل ا ة ولذا ي ل ا خ و ا بعد هذه المقدمه ة و ل ل ع اذكر خاتمة أ يعني أ ع ظ م أ س ب ا ب تحقيق ا ل ط م أ ن ي ن ه في ا ل ص ل ا ة هذا الرجل ا لي ل صلى ثلاث مرات وكل م ر ة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل ي ف إ ن ك ل م تصل قال بعد ذلك بعد ثلاث مرات قال يا رسول الله ولذي ا بعثك بالحقل ا أ ح س ن غيره فعلني م يقول له تخليني ص ل ي من هنا إ ل ى الصباح أ ن ا ترى عند الله ا ا ل ص ل ا ة ع ل م ا أ ر ش د ن ي يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قمت إ ل ى ا ل ص ل ا ة فكبر ت ك ب ي ر ة الاحرام ثم ا ق ر أ ما تيسر معك من ا ل ق ر آ ن ثم اركع حتى تطمئن راكعه شوف حتى تطمئن تحت خطين ثم ارفع حتى تطمئن ق ا ئ م ة ثم اسجد حتى تطمئن س ا ج د ة ثم ارفع حتى تطمئن ج ا ل س ة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها لاحظوا يا اخوان حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن ح ن الانسان نبيها ا ط م أ ن ن ي ة هذه ل إ إ ذ ا صلى هذا أ و ل سبب يعينك على إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة إ ت م ا م ا ل ص ل ا ة حسن ا ل ص ل ا ة ا ل ط م أ ن ي ن ة في ا ل ص ل ا ة ما تستعجل تكبر وتهدى في صلاتك تركع تطمئن أ م ا ا ل إ ن س ا ن ينقر ا ل ص ل ا ة نقر ويجد أ ث ر لهذه الصلاه ة لي أ ع ظ م العبادات ا ل ع م ل ي ة على ا ل إ ط ل ا ق صله بين العبد وبين ربه فرق بين الكفر و والش... ا ل إ س ل ا م والعياذ بالله أ و ل ما يحاسب عليها العبد يوم ا ل ق ي ا م ة يعني ق ض ي ة ما ي س ا ل ة ا ل إ ن س ا ن لا بد ينتبه لهذه ا ل ق ض ي ة إ ذ ا لا بد من الطمانينه يهدى ا ل إ ن س ا ن في صلاه ما يستعجل السبب الثاني تصلي في الوقت الذي ح د د ه الله عز وجل إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا م و ق و ت ا من شروط ا ل ص ل ا ة شرط اللي هو الوقت لا بد أ ن تكون في وقتها ا ل ص ل ا ة أ م ا ا ل إ ن س ا ن يا اخواني مثلا والله يصلي الظهر ج م ا ع ة مع المسلمين في وقتها ل أ ن ه والله بالعمل والمغرب قام من النوم نشيط يصلي ج م ا ع ة مع المسلمين والعشاء ج م ا ع ة واللى الفجر والعصر ه ذ ه متى ما قام الفجر يصلي سبع ثمان تسع عشر الامر عنده سيان واللى بعضهم ا ل ل يرجع ي من الدوام وينام والعصر والمغرب والعشاء يصلي ه ا ا ل س ا ع ة ده ش بالليل والثني ع ش يعني هذا يبي, يبي يجد أ ث ر لهذه ا ل ص ل ا ة في حياته مستحيل والله مستحيل يجد أ ث ر لهذه ا ل ع ب ا د ة وحنا نجرب أ ح ي ا ن ا ا ل واحد تفوت ا ل ص ل ا ة وهو يعني إ ن شاء الله أ ن كلنا باذن الله من اللي يعني انسان ما حضر ا ل آ ن وجلس إ ل ا باذن الله ومن أ ه ل الخير و بكر ل ل ص ل ا ة و صلاه مع ا ل ج م ا ع ة لكن والله نقع ص ل ا ة الواحد أ ح ي ا ن ا تفوت و تروح علينا و ما كذا إ ن ك تصلي ا ل ص ل ا ة هذه لتقضيها أثر. ما تجد لا أ ث ر ما ل ه يعني يعني اثر في حياتك أ ب د ا وتجد لها ثقل لكن يصلي مع المسلمين ج م ا ع ة يجد أ ث ر إ ذ ا لا بد ا ل ص ل ا ة في وقتها ا ل أ م ر الثالث تصلي في المكان الذي أ م ر الله عز وجل في ا ل ص ل ا ة فيه في هذه المساجد أ م ا والله ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ترو ما هي و ا ج ب ة و ه ا ل ك ل ا م ا ل ل ي يروج هذا مو صحيح ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و ا ج ب ة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد, همر لقد هممت أ ن امر ب ا ل ص ل ا ة فتقام يعني واحد يصلي غيري ثم امر رجالا فينطلقوا معي بحزم من حطب إ ل ى قوم لا يشهدون ا ل ص ل ا ة ف أ ح ر ق عليهم بيوتهم بالنار تلعلن شهود ا ل ج م ا ع ة واجب و ا ل ص ل ا ة في المسجد يا اخوان لها أ ث ر على ا ل إ ن س ا ن في حياته يعني الله عز وجل ما شرع بناء المساجد يعني وما يكون لا أثر اثر ل ل وجل يقول في بيوت أذن الله له بالغدو والأصالي رجال لا ه فيها اسمه يسبح له فيها عز ترفع يعني بيوت ويذكر في يسبح أذن أن أ الرجال يتخرجون من المسجد ح ق ي ق ة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا ولو كمفحصيقا طه بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة يعني هل ا ل أ ج ر العظيم اللي رتب النبي صلى الله عليه وسلم حث على الناس علشان الناس يسارعون في بناء المساجد و ي ك ن يكون ا ل ص ل ا ة في المسجد س ن ة ما هو واجب يعني ما له أ ث ر مستحيل ا ل أ ج ر العظيم مرتب ا الله عز وجل إ ل ا لها أ ث ر على ح ي ا ة المسلم يصلي في المسجد ا ل أ م ر ا ل أ خ ي ر و أ خ ت م لابد ا ل إ ن س ا ن ي ق ر أ ولو كتاب بسيط سهل في ص ف ة ص ل ا ة النبي صلى الله عليه و سلم كثير من الناس إ ذ ا ق ل ت ل ه مثل هذه ا ل ك ل م ة قال يا أخي ا ل حمد ل ل ه ح ن ن صلي نعرف ن صليحنا مسلمون مسلمين ونعرف نصلي وانا اقول والله يا اخوان الانسان اذا ق ر أ كتاب الشيخ ابن باز ص ف ة ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ببن عثيمين بسيط خمس اطعام ص ف ح ة سبع اطعام ص ف ح ة الحجم الصغير ت ق ر أ و ا ن جالس في نصف س ا ع ة والله تجد خلل كبير عندك اذا ق ر أ ت هذه وتستفيد وتعلم سنن وتعلم احكام ما كنت تعرفها ح ذ ي ف ة بن اليمان ر أ ى رجل يصلي أ ن ا أ ق و ل ه ا ل ك ل ا م للي يقول يا اخي ما يحتاج نقرا ل حمد ل ل ه ح ن نصلي حنا لان كم يفصلنا عن النبي ص ل الله عليه وسلم أ ك ث ر من اربعه ع ش قرن هذا حذيف بن ا ل ي م ن صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ب ع د ه بزمن راى رجل يصلي فانكر عليه صلاته يعني يوم قرن ا صلاه هذا الرجل بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق شاسع ما هي ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم قال ت ع ا ل منذ متى و أ ن ت تصلي بهذه ا ل ط ر ي ق ة قال من أ ر ب ع ي ن س ن ة يقول أ ن اربعين س ن ة هذه صلاتي قال أ ن ت من أ ر ب ع ي ن س ن ة لم تصلي و إ ن مت مت على غير ا ل ف ط ر ة اعوذ بالله يعني ا ل أ م ر ماوسال هذا يفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسين س ن ة ستين س ن ة سبعين س ن ة أ ج ل كيف بحالنا ا ل آ ن إ ذ ن ي ا أ خ و ا ن ا ل ق ض ي ة ماي ه س ه ل ة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ا ل ج م ع ة وهو يخطب على المنبر لمنته ا ا ى من ا ل خ ط ب ة قال للمقيم للمؤذن ق ي م م ل ل أ ق م ا ل ص ل ا ة و هو على المنبر غريبه ا ل أ ص ل النبي صلى الله عليه و سلم ينزل و يصلي في محرابه قال أ ق م ا ل ص ل ا ة و ق ي م ة ا ل ص ل ا ة استقبل ا ل ق ب ل ة و هو على المنبر الله أ ك ب ر و كبر و هو على المنبر استغرب ا ل ص ح ا ب ة كبروا ف ق ر أ و هو على المنبر ركع و هو على المنبر رفع و هو على المنبر لما أ ر ا د أ ن يسجد كان يعني محراب النبي صلى الله عليه وسلم صغير أ و عفوا منبر النبي صلى الله عليه و سلم صغير يعني ما يكفي للسجود فنزل القهقرا و م ع ن ى القهقرا يعني تراجع إ ل ى الخلف و وجهه الى ا ل ق ب ل ة و صلى في أ ص ل المنبر لما قام للركعه الثانيه صعد و ق ر أ و هو على المنبر ركع و هو على المنبر ثم نزل و سجد لما انتهى من ا ل ص ل ا ة عرف النبي صلى الله عليه و سلم في وجوه ا ل ص ح ا ب ة استغراب فقال إ ن م ا فعلت هذا ي ع ن ي ص ل ي ت على المنبر ل ت أ ت م و ب و ل ت ع ل م و ا صلاتي يقول أ ب ي ك م تعلمون ا ل ص ل ا ة تعرفون ص ف ة ا ل ص ل ا ة إ ذ ن إ خ و ا ن ا ا ل ق ض ي ة مني س ه ل ة أسأل الله عز وجل ب م ن ه وكرم ه أ ن يجعلنا وياكم إ م من يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يجعلنا م من يقيم ا ل ص ل ا ة كما شرع الله عز وجل الله مغفلنا ر ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وكفر عنا سياتنا و الله أ ع ل م صلى الله وسلم على نبينا محمد